فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تحرضوا فان الله كان بما تحملون خبيرا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 اشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي يغرون عندهم العزه فان العزه لله جميعا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 ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا